والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف رواجبا تتبعها الرادفة قلوب يونئ ذي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 فَذَكَرَ اللَّهُ نُكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا مِنَ السَّمَاءِ بنىها رفع سمكها فسوىها وأغطش ليلها وأخرج ضحها والأرض بعد ذلك دحها أخرج منها ماها ومرعها والجبال أرساها متاع لكم ولنعمكم فإذا جاء يوم يتذكر الإنسان ماسعا وبرزت الجحيم لمن يرا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فأما من طغى